بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل ليلة القدر وأن يعظم لنا فيها الأجر وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد أيها الأحبة فأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حكاية جديدة من حكايات رمضانية وحكاية اليوم في منتهى الغرابة حكاية رواها الراوية الأصمعي عبد الملك بن قريب للخليفة هارون الرشيد رحم الله الجميع وهي من نوادر الأصمعي قال له يا أمير المؤمنين بلغني أن رجلا من العرب طلق في يوم واحد خمس نسوة قال أمير المؤمنين كيف وانما لا يجوز للرجل ان يتزوج غير اربع قال اسمع يا امير المؤمنين كان هذا الرجل متزوجا باربعه فدخل عليهن يوما فوجدهن متنازعات وكان شديرا فقال الى متى هذا النزاع ما ارى هذا الا منك يا فلانه اشار الى واحده منهم قال انت السبب انت اللي بدات هذه المشكله ما ارى المشكله بدات الا منك اذهبي فانت طالق فدأول وحدة فقالت له صاحبتها عجلت عليها بالطلاق ولو ادبتها بغير ذلك لكان احسن قال وانت ايضا طالق فاد مين فقالت له الثالثة قبحك الله لو ادبت نساءك بغير هذا لقد كانت اليك محسنتين يا رجل قال وانت ايتها المعددة اياديهما طالق الرابعة كانت هلالية وكان فيها اناه وصبر لكن استفزها الموقف فقالت ضاق صدرك الا ان تؤدب نسائك بالطلاق قال وانت ايضا طالق وكان عند الجار امرأة جاري كانت واقفة تراقب الموقف وترى وتسمع فلما رات هذا اشرفت عليه وقالت والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك بالضعف يعني بضعف العقل الا لما بلوه منكم ووجدوه فيكم يا رجل ابيت الا طلاق نسائك في ساعه واحده فنظر اليها وقال وانت ايتها المتكلمه فيما لا يعنيك طالق ان اجاز بعلك ان اجاز زوجك وكان زوجها شاهدا فقال قد اجزت لك ذلك يعنينا من القصة هذا المقطع الاخير المرأة التي تدخلت في هذا الشأن فقال لها وانت ايتها المتكلمة فيما لا يعنيك طالق ان اجاز زوجك ويبدو ان زوجها كان ينتظر الفرصة فاجاز له طلاقها فطلق خمس نسوه في يوم واحد هذه المرأة تكلمت فيما لا يعنيها وفيما ليس من شأنها وشاء الله أن يكون حظها مع هذا الشرير فأفسد ذلك عليها حياتها وكم من كلمة أفسدت على الإنسان حياته لأنه دخل فيما لا يعنيه وما كان اغناها عن ذلك لو أنها لم تتدخل فيما لا يعنيها ويرحم الله لقمان الحكيم قال لابنه يا بني كن اخرس عاقلا يعني خليك ما تتكلمش كتير بس خليك عاقل ولا تكن نطوقا جاهلا ما تبقاش متكلم بس جاهل ولا ان يسيل لعابك على صدرك وان تكافن اللسان عما لا يعنيك اجمل بك واحسن من ان تجلس الى قوم فتنطق بما لا يعنيك لما, لما تكبت الكلام في صدرك وتحبسه في صدرك ويسل لعابك على صدرك هذا افضل من ان تدخل الى قوم فتتكلم بما لا يعنيك وبما ليس من شأنك ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الانسان ما لا يعنيه من الاخلاق الكريمة فقال من حسن اسلام المر تركه ما لا يعنيه واخرج الترمذي هذا الحديث كما اخرج ايضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وفي رواية قلة الكلام فيما لا يعنيه وهذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه عده الإمام أبو داود السجستاني أحد أئمة العلم وأحد أصحاب السنة الأربعة عده ربع العلم وقال مدار الدين على أربعة أحاديث فجعل هذا الحديث احد هذه الحديث التي عليها الاربع التي عليها مدار الاسلام ومعناه معناه ان من حسن اسلام المرء ان يترك ما لا يعنيه من الاقوال والافعال المحرمات والمكروهات وفضول المباحات التي لا حاجة له فيها ولا تعنيه ولا يحتاج اليها فهذا كله اذا تركه كمل اسلامه وحسن اسلامه وبلغ درجة الاحسان ولذلك كان عمر رضي الله عنه دائما يقول لا تعرضن فيما لا يعنيك وكان سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول ذر ما لست منه في شيء الاشياء التي ليست من حاجتك ولا تعنيك دعها ويقول لا تنطق فيما لا يعنيك واخزن لسانك كما تخزن دراهمك زي ما انت شحيح بالدراهم خليك شحيح بالكلام كما تخزن دراهمك وتنفل عليها كلامك برضه ضعه في صدرك وأغلق عليه لا تخرج منه إلا بمقدار وبقدر الحاجة وقد بلغ من مضره خوض الإنسان فيما لا يعنيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عده من الموانع التي قد تمنع المؤمن من دخول الجنة أخرج الإمام الترمذي عن أنس قال توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل أبشر بالجنة واحد بيقول للميت أبشر بالجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا تدري لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه فجعل كلامه فيما لا يعنيه ربما يمنعه من الدخول من دخول الجنة بل أكثر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الكلام فيما لا يعني منقصا من قدر الشهادة عارفين الشهادة؟ الانسان الشهيد هو اعظم الناس بعد الانبياء والصديقين ومع ذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فيما لا يعني ربما يقلل من شهادته وينقص من اجره اخرج ابو يعلى والبيهقي في شعب الايمان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا فبكت عليه باكية واحدة من اهله بكت فقالت وشهيداه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكتي كفي ما يدرك انه شهيد لعله تكلم فيما لا يعنيه وبخل بما لا ينقصه فاعتبر كلامه بما لا يعنيه يخرجه عن دائرة الشهادة واخرج ابن ابي الدنيا في الصمت عن كعب ابن عجرى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فقده يعني لم يجده في يوم فسأل عنه فقالوا مريض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ودخل عليه فقال ابشر يا كعب فقالت امه هنيئا لك الجنه يا كعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتاليه على الله من دي اللي بتقول ان ربنا سيدخله الجنه قال هي امي يا رسول الله هي ظنت ان النبي قال له ابشر يبقى بالجنه وانما النبي قال له ابشر لان في المرض اجرا وابشر بالشفاء كما هي هو الادب عندما ندخل على مريض ان ننفس له في الاجل فقال النبي وما يدريك يا ام كعب لعل كعبا قال ما لا يعنيه ومنع ما لا يغنيه فاعتبر ان قول كعب ما لا يغنيه ما لا يعنيه ربما يكون مانعا له من دخول الجنة بل اكثر من هذا اجتمع نسوة عند عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فقالت إحداهن بايعت رسول الله قالت والله لا يعذبني لا يعذبني الله ابدا قال وكيف قالت اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا اشرك بالله شيئا ولا اسرق ولا اذني ولا اقتل ولدي ولا آتي ببهتان افتريه بين يدي ورجلي ولا اعصي في معروف وقد وفيت وما دمت وفيت فلي الجنه ثم رجعت الى بيتها فأتيت في منامها فقيل لها انت المتألية على الله الا يعذبك فكيف بقولك فيما لا يعنيك ومنعك ما لا يغنيك فرجعت المرأة الى عائشة رضي الله عنها وحكت لها مرأة في منامها وقالت لها اني اتوب الى الله واستغفره وكم منا من يقول ما لا يعنيه ويتدخل فيما لا شأن له به وكان الصحابة يعدون من افضل اعمالهم الا يتكلموا فيما لا يعنيهم ابو دجان وهو مريض قال ان من اوثق عملي في نفسي اثنتين انني لم اتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين ورجل قال للاحنف ابن قيس المشهور بالحلم يعني انت رجل لست جميلا ولا كثير المال ولا سيد قومك في الشرف فكيف وصلت الى هذا الشرف قال بخلاف ما أنت فيه قال كيف يا عم قال لم يعنني من أمرك ما عناك من أمري أنت تكلمت فيما لا يعنيك وأنا لم أشتغل بما لا يعنيني وإذا تكلم الإنسان بما لا يعنيه انشغل عما يعنيه وضاعت عليه فوائد كثيرة جدا فما أحوجنا إلى أن نترك ما لا يعنينا وقد قيل من تكلم بما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه نسأل الله العظيم أن يحفظ ألسنتنا عما لا يعنينا وأن يشغلنا بأنفسنا وأن يشغلنا بحاجتنا ونعوذ بالله من فرطات ألسنتنا وسيئات أعمالنا وإلى لقاء آخر استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم